صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك الحريري لا لن تقطع الرجاء ان الامل جهد عمل والجهد لا يضيع الامل جهد عمل لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع الأمل جهد مناهى أدوان طيفا قائرا قوسا وحبا ناشرا من اين من, من قطرا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك الحريري لا لن تقطع الرجاء ان الامل جهد عمله والجهد لا يضيع إن الأمل يهتدى عمل والجهد لا يضيل الأمل يهتدى عمل ألوان طيف طاهرة قوسا وحببا ناشره من أي من قطرات الماء يصن طائر قوسا وحببا ناشرا من اي من قطرات الماء